بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في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 نبي ان لا كانوا به يستهزئون فاهلكنا اشد منهم بطشوا ومضى مثل الاولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء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 وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَرِيمٌ أَوَمَن يَمْشَى فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِلْمًا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 أَمَا آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا وإنا على آفارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إَّ قالَالَ mutُْرفُه إ وَca مقتدون قل ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعتها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 ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون سُوَمَّتُ وَاحِدَةٌ لَجَعَلَ لَمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَن لَجَعَلَ لَمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَن لِبُيُوْتِهِم سُقْفًا مِن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوْتِهِم وأبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ولا خيرة عند ربك للمتقين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 بيني وبينك بُعدَ المشرقين، فبيسَ القرين، وَلَيَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ الظَّلَمَتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ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 وَاسْأَلْ مَن رُسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَانِ آلهَتَيْنِ يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ رُسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ لِلَّهِ يَا مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلِيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ لَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ أَفَلَا تُبْلَصُرُ أَمَنَ خَيْرُ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسَاوِرُ مِّن ذَهَبٍ نُجَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ أَوْجَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ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 إن هو إلا عبدنا نعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلْسَاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبَعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه و لأبين لكم و لأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله و اطيعون إن الله هو ربي و فاعبدوه هذا صراط مستقيم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 لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أمبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا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 وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السماوات وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا من شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَئِن سألتهم من خلقهم لا يقولوا الله فإننا يفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون